119. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى 110. وأن عليهم نشأة الأخرى 111. وأنه هو أغنى وأقنى وأن 114. وأنه هو رب الشعرى 115. وأنه أهلك عادن الأولى 116. وثمود فما أبقى 117. وقوم نوح من قبل 118. إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة هو فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من